بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الشيخ الأنصار رحمه الله عليه في مكاسبه لا يشترض في المجيز كونه يا إذا التصرف حال العقد سواء كان سواء كان عدم عدم جواز التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا معدونا حال العقد وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه كصفهن أو جنون أو غيرهما والمانع كما لو باع الرهنة بدون إذن المرتهن مقصود الشيخ الأنصاري رحمه الله من هذا العبارة لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف يعني يقول البيع الفضولي المتعارف المألوف هو أن شخصا فضوليا يبيع والمالك لم يكن فيه اي نقص الا انه بادر فضوليا وباع والمالك كان بإمكانه أن هو يبيع ما كان عنده مشكلة ولكن خب الفضولي باع أن إذن المالك يأتي ويجيز هذا هو ال... هذه الحالة المالوفه وهذا لا كلام في ذلك هذا البيع الفضولي إن قلنا بصحته فمتيقنه هذا ما بكلام وأخرى نفترض أن المجيز كان فيه نقص حين البيع ثم ارتفع النقص ويريد أن يجيز وهذا في تخصيم عبارته قسمه إلى قسمين والآن ما أذكر أظن أنه بعد ذلك في الشرح حينما شرح قسمه إلى ثلاثة أقصى إذا أنا ما مشتبه على كل حال هو قسمه إلى قسمين هو الأفضل أن نقسمه إلى ثلاثة أقصى فأنت اولا نفترض ان المجيز لم يكن مالكا حين العقد ثم ملك فاجاز هذا فرق فهل يصح اولى ثانيا نفترض ان المجيز كان مالكا لكنه كان محجورا عليه لسفه او صغر ثم بلغ او اصبح راشدا فاجاز ثالثا يعني هل ثنين طبق سوى الشيخ رعنصر الاول والثان سماه باسم انه المقتضي غير تام سواء كان لاجل انه لم يكن مالكا او لاجل انه كان سفيها او صغيرا ثالثا وهو الذي جعله الشيخ الانصاري ثانيا نحن نقول الافضل ان نجعل هذا ثالثا وجود مانع كتعلق حق الرهن بالمال فالافضل من حيث الترتيب ان نفصل بين فقد الشرط وفقد المقتضي ما كنا نطبق سوى فقد الشرط وفقد المقتضي نقسم هكذا لعله يكون اوضح فيكون لدينا فروع ثلاثه نريد ان نبحثها الفرع الاول هو ان المجيز حال العقد لم يكن مالكا ثم ملك اجاز فهل هذا يصح او لا الفرع الثاني ان المجيز كان مالكا ولكنه كان لديه نقص في الشروط كان محجورا عليه من صغر أو سفه وهو الذي باع في القسم الأولى من همها الشكل كل الفروع الثلاثة قاسمها المشترك هو أنه هذا المجيز هو الذي باع لكنه تارة باع، ولم يكن مالكا، ثم ملك وأجاز وأخرى باع، وكان قاصرا، ثم اكتمل وأجاز وثالثة باع، وهناك مانع عن نفوذ البيع لأن العين كانت مثلا. متعلق لحق كحق الرهن ثم فك الرهن فاجاز فما هو هذه حكم هذه الفروع الثلاث اما الفرع الاول وهو لو أن المجيز لم يكن مالكا فباع رغم أنه ليس مالكا ثم ملك فأجز هذا الفرع الأول نحن بحثناه قبلا لا بد تذكرون بحثناه قبلا مفصلا وانتهينا إلى نتيجة صحة البيت قلنا ما كان مالكا فهو صار هو نفسه صار هذا المجيس هو الذي صار فضولي ثم بعد ذلك حينما ملك أجاز قلنا هذا صحيح ووضحنا صحة ذلك ببحثنا السابق لا داعي لتكرار ذاك البحث إنما هنا نريد أن نذكر ونبحث نقطة مهمة هذه النقطة ما بحثناها هناك وتلك النقطة هي انه لو آمنا بالكشف الحقيقي فالكشف الحقيقي من اي زمان نيتون هذا هناك ما بحثناه وكان السبب في عدم بحثنا إياه أننا في ذاك الركض اصلا ما كنا داخلين في بحث الكشف والنقل فأجلنا هذه النقطة إلى أن ندخل بحث, وال... بحث الكشف والنقل ومعرفة اقسام الكشف ثم نبحث هذه النقطه فكان يناسب حسب ترتيبنا تاجيل هذه النقطه ولهذا أجلناها وتلك النقطه هذه افرضوا هكذا يعني اوضح لي المقصود بذكر مثال المجيس قبل خمسة أيام باع المال هو, هو باع المال فضولة لأنه لم يكن مالك ثم قبل يومين ملك راح اشترى هذا الذي باع مثلا أو ورثه من أبيه أو بأشكر من الأشكال وهبه مالك قبل يومين قبل خمسة أيام باع باع فضولته ثم قبل يومين يعني بعد أن مضى على عمله الفضولي لستيام قبل يومين ملك بارث بهبة بشرائن ثم اليوم اجاز اجازة ذاك البيت هنا بعد ان درسنا نحن بحث الكشف والناطل وعرفنا اقسام الكشف ومنها الكشف الحقيقي وآمنا بتصويره وامكانه اما على اساس الشرط التأخر او على اساس الشاطية التعقب هنا الان حينما اجاز على الكشف الحقيقي ينفذ البيع ينفذ البيع من قبل ينفذ البيع من الشوكت ينفذ البيع من قبل 5 ايام او ينفذ البيع من قبل يومين لانه قبل ذلك هو ما كان مالك او يبطل البيع الاجازه ما تمشي اصلا اما او يتم النقل مثلا الان اصلا يبطل الكاش يتم هذا هو موضوع البحث الأول. أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله. أنه لو امننا بالكشف الحقيقي هنا هم نؤمن بالكشف الحقيقي ماكو مشكله في الكشف ولكن هذا ما يقدر يكشف عن نفوذ البيع منذ باعه، يعني من قبل خمس يوم هذا لا إذا وانين على الكشف الحقيقي هنا هم نبني على الكشف الحقيقي لكن كشفه لا يرجع إلى ما قبل خمس أيام إنما يرجع إلى ما قبل يومين والسر في ذلك يقول نحن آمن بناء على الإيمان بالكشف إنما نؤمن بالكشف بقدر إمكان الكشف أما حينما لن صدم بمانع بسد بجدار خب بذاك المقدار الكشف يبطن بعض وهذا الشخص قبل يومين لك بارث أو وهبة أو شرائن أو نحو ذلك قبل يومين يلا ملك من اول ما كان مالك فلو مشين الكاش الى قبل خمس يام معناه ان المال خرج من ملكه قبل ان يدخل في ملكه هو قبل خمس يام اصلا ما كان داخل في ملكه كيف خرج من قبله قبل ان يدخل في ملكه هذا ممكن. نعم لا ما نعم من من الالتزام بالكشف ما دام عندنا دليل على الكشف الحقيقي حسب الفرض ما دام عندنا دليل الكشف الحقيقي لا بأسباب نقول بالكشف بالمقدار الممكن والمقدار الممكن هذا ما قبل يومين فلا داعي لل ابطال البيع ولا داعية للانتقال الى النقل نبقى على الكشف ولكنه بالمقدار الممكن والخلاصة ان الكشف انما هو في مقابل النقل ليس الكشف بمعنى إثبات ملكية حال العقد حتما يجب أن نثبت ملكية حال العقد حتى يكون كشفا هذا ليس معنى إنما الكشف في مقابل النقل يعني النقل بناء على النقل أصلا النتائج الحقيقية الواقعية من النتائج مو بمعنى تقدم الاقتبار تاخر مؤتمر له او بمعنى الكشف الحكمي له النتائج كشفنا عن ثبوت النتائج الحقيقية قبلا لكن قبلا الشوكات هذا راجع الى مقدار قابلية المورد خينما يكون المورد قابلا للكشف الحقيقي من أول البق نقول بي خينما لا يكون المورد قابلا فبمقدار ما يكون المورد قابلا نقول بي وهنا بمقدار يومين قابل ببشي. بمقدار خمس يوم المورد مقابل خب منك. هذا خلاصة كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. وأورد خو هذا أنا أعتقد أن هذا كلام صحيح وفق القواعد وجيد ممتاز. صدر من الشيخ الانصاري رحمه الله ولكن السيد الخوي رحمه الله اورد إشكالين على كلام الشيخ الاشكال الاول اورد على الشيخ بانه خب هذا المعاوضة ما تحققت اصلا المعاوضة باطله لأنه ما افترضنا أن هذا باع وهذا الفضول نفسه الذي باع ثم ملك ثم اجاز ما افترضنا ان هذا باعه للمالك مثلا نعفو هذا انه باعه للمالك افرضوا وافترض نفسه مثل من قبيل المجال السكاكي افترض نفسه مالكا او لا باعه للمالك أصلاً ولا افترض نفسه مالك او قل, قل افترض نفسه مالك ما افترضنا هذا الفعل حتى, حتى نقول اذا المبادلة تحققت وانما باع مال الغير من دون افتراض من هذا القبيل ال بيع الفضولي المألوف إنما كنا نقول بصحته لأننا كنا نفترض أنه باع للمالك خب ودعا وقول ودعا كذبان أو ادعى ادعى أن سكاكيان أنه هو المالك أما هنا بعد أن لم نفترض هكذا فرض فالمبادلة ما تحققت اصلا أن المبادلة معناها أن يدخل أن يدخل كل العواظين في جيب من يخرج من جيب العواظ الآخر هذا ما تحقت فالبيع باطل من أساسه ولا مجال للتصحيح هذا الأمور اللي أقولها إذا تسألوني تسألوني بعدا عن المجلد والصفحة أنظركم يا أنا كاتب المجلد والصفحة إذا أردتم أن تراجع هذا الإشكال الأول الذي أورده السير الخوي رحمه الله وهذا اتفاقا نحن بحثين من قبل هذا الإشكال في أبحاثنا السابقة بحثين ورادين وموضحين أن المبادله مو متقبل بها ولهذا قلنا فيما مضى هالمثال ذكرنا أنه من يشتري أباه ولا يقصد اصلا بشراء أبيه تملكه لا انما يشتري بهدف الانعتاق لا اكثر والملكيه تقديريا ناقشناها والملكيه انا ما ناقشناها كلها مضى نقاشنا بها وقلنا ان شخص اشترى أبه اصلا بهدف ان ينعتق يعلم ان حكم الشريعه هذا أنه من من اشترى أباه ينعتب. قلنا هذا شراء هذا بعلشأ مباح هذه مقاتلة. يشتري أباه ينضيب الفلوس ومن دون أن يدخل ال في جيب من خارج من من يعني من دون أن يدخل مثلا نقول المعوض في جيب من خرج من جيبه العوض ومن جيبه خرج فلوس لكن المبيع ما دخل في بالك اصلا ولا هو قصد ذلك حتى نقول قصد فإذا قصد لا اصلا ما قصده ويقصد كان يعرف أنه امتلاك العمودين ما ممكن ولم يقصد ذلك مع ذلك هذه مبادلة وداخلة في أدلة بيع كل إشكال مادي على ما شرحناه في أبحاثنا السابقة ولا داعي لتكراره الإيراد الثاني السيد الخوي رحمه الله اشكال اشكالا ثانيه على كلام السيد على كلام الشيخ الانصاري وهو ان الاجازه هذا يريد ان يجيز هل يجي يخص الاجازه بزمان المتاخر او لا يرفع الاجازه الى نفس زمن البق هذا المجيز كان هو البائع حينما لم يكن مالك وبعد بعد الثيام يعني قبل يومين من الان ملكه وبعد خمس ايام يعني الان اجازة هذه الإجازة هل يربطها ببيع ما قبل خمس سيام أو يربطها ببيطي ما قبل يومين باعتباري أنه هو ملك قبل يومين إن أراد أن يربطها بأول أزمنة وقوع البيع فهذا غير ممكن إلّه ما يقدر لأن هذا معناه مثل ما قل معناه أن يخرج العين أن تخرج العين من ملكه قبل أن تدخل في ملكه هذا خمومك ولو أراد أن يربط الإجابة بما قبل يومين الذي ملك إذن ما ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع لأنه هو حينما ضاع باعه, باعه منذ خمس سيام قبل خمس سيام باعه والآن يجيز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 هذا أيضا تقدم منا شرحه في ضمن أبحاثنا السابق، وأنا اولا كنت أفكر أن الابحاث الأبحاث من أبحاثي أصلا في لكن رأيت أنه خب... لابد أن هؤخب لا أن يطالعون الكتاب ويصلون إلى هذه النقاط فأخذت للترتيب. لا بأس بأن نبحث سوى لو بأن نحيلهم إلى الأبحاث السابقة هناك فيما مضى نحن وضحنا أن بالإمكان تعلق الإجازة بأصل المبادلة بأصل المبادلة مو المبادله من قبل خمس ايام او او المبادله من قبل يومين الاجازه تتعلق باصل المبادله وشبهناها بنفس التشبيه الوارد في كلام الشيخ الانصاري من مساله القبول كان يقول الشيخ الانصاري اليس القبول يتعلق بالاجاب ولكن يتعلق باصل الاجاب مو يتعلق القبول ب ببيع حين يعني بإطلاق البيع بإطلاق الإيجاب إنما يتعلق بأصل الإيجاب وهناك مضى مناقشة السير الخوي هناك فيما مضى مضى هذا أجبنا عليه بشرح المضى إذن فشيء من الإرادين اللذين أوردهما الصيبر الخير،, الخير رحمه الله غير واردين وكلام الشيخ الأنصاري نعم الكلام. الفرع الثاني الان ننتقل الى فقدان الشرط وليس فقدان المقتضي وان كان دمجهما الشيخ كلهما جعلهما تحت عنوان فقدان المقتضي نفترض فقدان الشرط وهو انه هذا المجيز كان هو الذي كان هو مالكا وهو ضاع حينما كان يفقد شرط البيع كان صغيرا او كان سفيها فضاع الان بعد أن بلغ او بعد ان اصبح نشيدا اجاز هذا الفرع الثاني. الشيخ الانصاري قال الاقوى صحة الاجازة هذا خم... ايضا كلام الشيخ الانصاري لا, لا غبار عليه لان كانت الاجازه من قبل البائع الذي المقتضي ما كان موجود به لانه لم يكن مالكا ثم ملك واجاز لان كانت الاجازه هناك نافذه لم لا تنفذ هنا هنا بطريقه أولى كان سفيها أو صغيرا ثم كمل فاجز ماكو يبقى المشكلة التي أثرناها في الفرع السابق في الفرع الاول وهو انه حال بناءا على الكشف الحقيقي هذا اللي اتناه قبل دقائق بحثنا بناءا على الكشف الحقيقي هل تكشف هذه الاجازه عن صحة البيع حين البيع أو تكشف هذه الإجازة عن صحة البيع حين امتلاكه هو وشرحنا أنه ما تكشف عن صحة الإجازة حين البيع لأن هناك سد أمان وهو لزوم السد لزوم خروج مبيع من ملكه قبل دخوله قبل في ملكه هذا من حسن الحظ أنه في هذا الفرع هذا السد ما موجود كان صغيرا أو سفيها وباق فهذا السد ما موجود بل الآن يمكن أن تصبح الإجازة كافية أن تحقق البيع حقيقة من أول يوم من قبل خمس أيام ما كنا عاين قبل يومين وفترة قبل يومين أصبح بالغة والآن بعد يومين إجاز ما كنا عاين نقول أنه يكشف عن يعني يكشف إلى قبل يومين وما وأكثر من يومين أمامنا جدار، هنا أنا ماكو أمامنا جدار، لأن الجدار كان عبارة عن أنه يلزم من تقدم الكاشف إلى قبل خمس أيام يلزم من ذلك خروج العين عن ملكه قبل دخولها في ملكه، إهنا أنا ماكو، لا كان كان داخل في ملكه. أقول لو كان هناك وضوح فقهي كذا قلنا بس ما أريد أن تشوفها الوضوح الفقهي موجود لولا لو كان هناك وضوح فقهي في أن في أنه ما مقبول فقهيات أن يمتلك يا افرضوا افرضوا ان المشتري كان يعلم بان هذا الصغير او هذا السفيه سيبلغ او سيرشد ويجيز هل يجوز له ان يتصرف اذا اما يضعها المشتري يقول لها له هذا اللي باعك سفيه هو أو صغير كيف تطأها ويقول أنا أدري أن هذا سيبلغ أو سيرشد ويجيز أن أعطاه إن قلنا أن هذا خلاف طرور الفقهية إن قلنا بذلك يتجه أنه هذا سيكون شاهدا على بطلان الكشف الحقيقي اصلا انه اصلا ما نقول ما نقول الشكل الكشف الحقيقي ان قلنا بوضوح فقهي لهذا بالي. وأفتكر نؤجل تكبير البحث إلى غد إن شاء الله